وآتانا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي أعد للمؤمنين جنات خالدين فيها أبدا الحمد لله الواحد القهار العزيز الوفار مقدر الأقدار الحمد لله فالق الإصباح وخالق الأرواح الحمد لله ما أقبل نجم وأدبر وأغسق ليل وأذكر وأشرق نهار وانور صاحب العظمه والسلطان والقدره والبرهان الملك القاهر الحليم القادر هو الاول والاخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم سبحان الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرا وأنه هو رب الشعرا له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد ما أعطى وهدى سبحان الذي رفع علم الحق فأعلى وأزهق الباطل فنحى وخلق الإنسان فسوا وهي أطعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هدى سبحان الذي احتجب عن الأبصار فلا عين ترى سبحان الذي احتجب عن الابصار فلا عين ترى فلا عير ترى اللهم تولنا برعايتك واكلنا لنا بحفظك وجد علينا بكرامك وافض علينا من رحمتك وخذ بايدينا اليك وخذ بايدينا اليك ودلنا بك عليك ودلنا بك عليك وارحمنا تضرعنا بين يديك ولا نهلك وأن ترجع، ولا نهلك وأن ترجع. اللهم اجعلنا ممن صدعتنا واصيهم لك وذلت نفوسهم لعظامتك، ولا جلودهم لجلالك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن عبادك وننورنا بهداك واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عن من سواك إلهنا إلهنا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 اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وأخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلا من الجنة إلهنا إلهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور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 علينا الغيث لا تجعلنا من القالقين اللهم استنا سقيا رحمة سقيا رحمة لا سقيا عذاب لا سقيا عذاب لا سقيا عذاب ولا إلا دنا بالأمطار. اللهم أغيثنا غيثا هنيئا مريئا غد مجللا في عن غير ضر اللهم عذر به الضرر وانبت به الزر واجعله بلاغى الظل الحاضر والباد الهنا الهنا نعلم انه ما نزل بلاء الا بذنب ما نزل بلاء ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة إلهنا تبنا إليك تبنا إليك تبنا إليك إن طرحنا بين يديك إن طرحنا بين يديك إلهنا إلهنا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 إلهنا إلهنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاص أفقلتنا وليس لنا غافر سواك اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات اغفر الغدرات اغفر الغدرات اغفر الغدرات اللهم اغفر الذنوب التي بيننا وبينك اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس سترتها علينا اكرمت علينا بسترك اكرمت علينا بسترك سبحانك ما فضحتنا ما فضحتنا ما فضحتنا اللهم يا حي يا قيوم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 لا تفضحنا يوم العرض بين يديك اللهم يا حي يا قيوم ارحمنا بدموعنا ارحمنا بتأميننا اللهم اغفر لنا إماما ومأمومين تاليا ومؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا اجعل هذه الليلة ليلة توبة ليلة توبة وليلة مغفرة وليلة عذاب من النار وليلة عذاب من النار نشعر إليك نشعر إليك نشعر إليك نرحب عليك بالدعاء إلا سترتنا وغفرت ذنوبنا وبدلت سيئاتنا حسنات.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 اللهم يا حي يا قيوم لا تفجع أحدا من هذا الجمع في أبيه وأمّه يا رب يا رب يا رب اللهم يا حي يا قيوم ارحمنا بدعاءنا لوالدينا ارحمنا بدعاءنا لوالدينا ارحمنا بدعاءنا لوالدنا